ili ilmahbom i alay ilmahbom يوسط في المغفوع والبحر المسكور إن عذاب ربك مواقع ما له من دافع يوم تبور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومه للمكذبين الذين هم في خوط يلعبون يَوْمَ دَعْوُونَ إِلَى نَارِ جَنَّ مَتَعَّا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِنَا تُكَرِّبُونَ أَفَسِحْنَا ذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُعْصِرُونَ إِصْلَوْا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُونَ إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بماذا آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشغبوا عني بما كنتم تعملون متكين على سرر مصفوفة وزوجناهم به رمعين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الْحَقُّ نَادِينِي فِي الدُّنْيَا تَمَمَ مَا تَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهْنٌ وَأَنْزَلْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ تَد زَعونَ فيِيهَا كَسَلَ فيِيهَا وَلَا تَكفيم وَيطُوفُ عَلَم إِلمَان لَمُ كََّم لُ مَكْنُون وَقُبَلَ بَعْضُ م لَا بَعض يتَسَ الله علينا ورقانا عذاب السموم مِن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك أَمْ يَقُونُونَ شَاعِرٌّ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَابٌ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَالَرُونَ أَمْ يَقُونُونَ تَقَوَّلَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أَمْ هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائم ربك أم أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِمُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهَ فَلْيَبْتِ مُسْتَمِعُونَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ أَمْ لَهُمْ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ <مثقلون> أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إلى روح الله سبحان الله عما وإن يروا مِنَ من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركبون فذروا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون يوم لا يغني عنهم كيبهم شيئا ولا